Ra'sun Allah in huda wal nur wa tunthqa Ra'sun huda wal رسول الله قدوتنا إلى العليا به نرقى هداغنا اقتفي فخرا لنحظى كأسه الأوفا Jaan, wala ei, la ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, دا سحقة دعي حضارة الإنسان وكم قد جاء بالصدق فشلت كف رأسه ومن من خلفه وتبا لي بدين المصطفى الخسفى كيد لصيون البدا مستحكمة ضد الرسالة جارت بحيق دين شم رأيت تبغي اقتيالة تبا لصيون تبغيننا لا إن هجر الدين وتر لون الجهلاء في داك كلنا يا محمد جموع عاشقة. اي ضج الاباء في داكنة نمضي كلنا رمز الجلال في نمضي كلنا رمز الجلال لن نرتضي بعد الهدى درب الضلال مستحكمين ضد الرسالة جارت بحيق دن شم رائد تبغي اغتيالة تبلي صهيون وما تبغي منالة إنه جرى الدين وتعلون الجهالة أن نهجر الدين وتعلون الجغالة كلنا نرفع الأياذ بيعة إلى رسول الله ما نريد واحد ساكت بها الليلة. في داك كلنا يا محمد تضج بالإباء كلنا فيداك كلنا كلنا بعد سلام، فالله للعلياء أقام إسلام دين الختام إسلام نادين الختم لن يثننا كيد الأم فالله بالمجد أقام. إسلامنا دين السلام لن يطفئوا نورك يا طاغا لن يطفئوا نورك يا طاغا مهما زعت صهيون مسعارا خاتم الروم سلي سلاما خاتم الرسول سلي لك من رب خالد حفك الله وغور جالين واوبتين حيدريا ايا كيد اللي صار يوم جارت بحيق دل شمرت تبغي اغتيارها تبلي صهيون تبلي صهيون وما تبغي منالة أن نهجر الدين وتعلون الجهالة فداك كلنا يا محاك آآ جموع عاشقاء أتضج بالإباء، جموع عاشقة، شتقول في داك كلنا، أتضج بالإباء، في داك نمضي كلنا رمز الجلاله، في داك نمضي كلنا رمز الجلاله. لن نرتضي بعد الهدر بالجلا لن نرتضي بعد الهدر بالظلال مهما طغت صهيون تغيا أوجا جاوزت في الكيد أقصى لن يطفئوا دين السلام فالله لي إسلامنا دين السلام إسلامنا دين الختام لن يطفئوا نورك يا طاق مهما سعد طهيون مسعاغ لن يحننا كيد لأمر فالله لا من السلام لن يطفئ نورك يا طارق مهما سعد صهيون مسح خاتم الراس لسلام لك من Kyllä, جارت قريش, oikein. Se on oikein. Se haydarayya kum nsawt hay ya sahiban asr wa zaman rahmaka ya maulana bi a'la al ya sahiban asr wa zaman rahmaka ya ma نشكو لمن نشكو لمن يا ابن الحسن نشكو لمن يا ابن الحسن ارفعوا صوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.